اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الشكور الصبور الحمد لله العزيز الغفور الحمد لله الذي أكرم وأسبغ الحمد لله الذي أنعم وأفضل على عبده ورسوله محمد بالنبوة والرسالة وعلى جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الأكارم نتحدث في برنامجكم هذا فبهداه مقتدح عن قضية إصلاحية ومنهجية دعوية للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما نتلمح بأبصالنا المنهجية التي كان عليها الأنبياء والرسل نجد أنهم يشايع بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويوالف بعضهم بعضا لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد وقد كانوا كذلك بلغتهم المشتركة وبدعوتهم الواحدة وباتفاقهم وعدم افتراقهم وبائتلافهم وعدم اختلافهم قلوبهم مجموعة يحب بعضهم بعضا حينما تجد قول الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم هذه الآية اختلف المفسرون حقيقة في معنى وإن من شيعته لإبراهيم هذا الضمير على من يعود فبعضهم قال أن هذا الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام أي أن إبراهيم شايع نوح عليه الصلاة والسلام وبعضهم قال أن هذا الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شايع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما علينا من ذلك؟ الخلاف بين أهل التفسير يحتاج إلى نظر وتدبر أكثر المراد من ذلك أن نوحا مع إبراهيم أو محمد مع إبراهيم كل واحد منهم شايع الآخر لذلك نحن أيها الأحبة الأكارم أمرنا بأن نفرق بين الرسل آمن الرسول بما أمزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا يجوز لنا أن نفرق بين أحد من الرسل ولذلك نجد أيها الأحبة الأكارم أن من فرق بين رسول ورسول فإنه قد كفر بالله عز وجل كما قال الله عز وجل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا هؤلاء ليس لهم في الإسلام خلاق ولا نصيب لأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل ولذلك نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى المسطور أنه قال عن قوم نوح أنهم كذب الرسل. قال الله سبحانه وتعالى وقوم نوح لما كذب الرسل. وقال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. فقوم نوح حينما كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام هم في حقيقة أحوالهم هم في حقيقة أحوالهم قد كذبوا جميع الرسل. من آمن برسول دون رسول فقد كفر بجميع الرسل. كان الأنبياء يذكر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ولذلك نجد مثلا في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام حينما قال الله عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يبي من التوراة التوراة كتاب موسى عليه الصلاة والسلام فصدق عيسى برسالة موسى ثم قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هنا نجد أن عيسى ذكر برسالة موسى التي قبله وبرسالة ستأتي بعده وهي رسالة حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنجد أن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يذكر بعضهم بعضاً وكذلك حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام يذكر كذلك الأنبياء الذين من قبله حتى أن الشاعر الهندي طاغور كان يقول من علامة صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتنكر لسيرة نبي من الأنبياء ممن كانوا قبله بل ذكرهم جميعاً وهذا بالفعل أيها الأحبة واضح ناضح في كتاب الله عز وجل قصص الأنبياء والمرسلين في كتاب الله واضحة جدا ذلك يدل أيها على أن من علامة صدق الأنبياء والرسل أنهم يذكرون من كانوا قبلهم ومن علامة صدق محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الأنبياء الذين كانوا قبله ولم يغيب سيرة واحد منهم مطلقا عليهم الصلاة والسلام ومع أن أولئك الرسل فضل الله عز وجل بعضهم على بعض كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرهم جميعا ومع أن أولئك الرسل منهم أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد ذكرهم جميعا ومع أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل إلا أنه لم يرتض أبدا أن يفضله الصحابة على الأنبياء والرسل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تفضلوني على النبيين وفي حديث آخر صحيح لا يقل أحد منكم أنا خير من يونس بن متى مع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة أمره أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلواك والسلام أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يحسد نبيا قبله. لم يذكر نبيا قبله إلا بخير. حتى أن في كتاب الله عز وجل يذكر بعض الأحكام من أحكام التوراة ومن أحكام الإنجيل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. وليحكم أهل التوراة بما أنزل الله فيه. نجد ذلك واضحاً جلياً أيها الأحبة الأكالم حتى أن الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى يقول في الإنجيل أحكام السياسة الباطنة وفي التوراة أحكام السياسة الظاهرة وفي القرآن الكريم أحكام السياستين الجميعاً الظاهرة والباطنة في كتاب الله عز وجل أيها الأحبة الأكالم عملية التحام مع أولئك الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا أيها الأحبة الأكارم على قلب واحد في العمل الدعوي فنجد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال عن هارون أشركه في أمري ونجد أن الأنبياء والرسل حتى وهم يقومون بعمل بناء يكون هذا البناء مكانا ليعبدوا فيه الله سبحانه وتعالى كان إبراهيم يذكر الله عز وجل مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا نجد يا أخواني أنهم يقومان بعمل واحد يشتركان بعمل واحد يدعوان الله سبحانه وتعالى مع بعضهما البعض مع أن إبراهيم الأب وإسماعيل الإبن نجد ذلك أيها الأحبة الأكارم جليا في قصة لوط عليه الصلاة والسلام حينما آمن بالرسالة إبراهيم وبدأ يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى نجد ذلك أيها الأحبة الأكارم جليا واضحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مر مرة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان قد مر بديار فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ديار من هذه يا أبا بكر فقال لا أدري يا رسول الله فقال هذه ديار هود وصالح فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر من كان قبله من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعوذ الحسن والحسين كان يقول إن بهذه التعويذة كان يحوذ أباكما إسماعيل وإسحاق نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الأنبياء ورسل عليهم الصلوات والسلام حينما قال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر هذه جميعا لنخرج من واضحة أن هؤلاء الأنبياء على قلب واحد لا يوجد فيهم تفرق أيها الأحبة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 هكذا أيها الأحبة الأكارم كان الأنبياء ورسل يذكر بعضهم بعضا يحب بعضهم بعضا يوالف بعضهم بعضا يشاور بعضهم بعضا كما شاور محمد صلى الله عليه وسلم موسى في الصلوات فأشار عليه موسى أن يراجع ربه عز وجل حتى خفضها الله عز وجل على أمة الإسلام من أن تكون خمسين صلاء إلى خمسة صلوات ذكرت ذلك لكم أيها الأحبة الأكيان في حلقة سابقة لكن هذا أيها الأحبة يدل فعلا على أن الأنبياء والرسل أيها الأحبة كان منهجهم الدعوي الحب فيما بينهم عدم التباغض عدم الضغينة عدم الحسد عدم الكبر قلوبهم قلب رجل واحد فما بالنا أيها الأحبة نجد أحيانا بعض الدعاة والمخلصين والمصلحين وبعض المنتسبين العلم والمشيخة قد يختلف بعضهم مع بعض وربما لا يتفق بعضهم مع بعض هكذا أيها الأحبة الأكارم لا يكون متوافقا مع منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام لعلنا نتحدث عن ذلك بشكل أوسع بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل أواصل معكم الحديث أولئك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعود إليكم من جديد أحبة الأكارم مما يؤس القلب ويدمي الفؤاد ويجرح الضمير حينما يرى ذلك الوهن الذي يقع بين الدعاة إلى الله عز وجل في عدم اقتدائهم بمنهجية الأنبياء والمرسلين في التآلف وعدم التخالف إن هذا الخلاف الذي يقع بين الدعاة من التطاحن الدعوي الذي ربما يؤثر تأثيرا كبيرا جدا على قلوبهم فقد تقع هناك أمراض في القلوب وقد يقع هنالك إحن وضغائن وحسد وكبر لا داعي له إن الداعية إلى الله عز وجل رجل قدوة يحاول قدر الإمكان أن يقتدي بالأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام لأنه محط بصر الناس ومحط أنظار الناس الناس جميعا تنظر إليه وترمقه بأبصارهم كلهم يقولون انظر إلى فلان حينما يختلف مع فلان قد نجد أحيانا أيها الأحبة الأكارم برامج دعوية إصلاحية بين بعض المشايخ والدعاة والعلماء يشيعون الخير ويفيضون الخير فيما بينهم ويقولون الكلام الطيب يجتمع خمسة ستة سبعة ثمانية من الدعاة من أخطار الأرض وأسقاع المعمورة يناقشون قضية من القضايا على وجوههم سماحة وفي أفواهم ابتسامة يتحدث بعضهم مع بعض بإسلوب هين لين رفيق سمح هذا أيها الأحبة يجعل الناس كذلك تنظر إليهم على أنهم بالفعل يدعون إلى شيء يقومون به ويقومون بشيء يدعون به إنهم أيها الأحبة يفعلون ما يأمرون الناس به إن من أعظم ما يفرق الصفة ما بين الناس جميعا أن كثيرا من الناس في حالة عملهم الدعوي أو عملهم الجهادي يحصل فيه الكثير من الاختلاف والتفرق والتشرذم ونحن حينما نرى في سورة الصف أن الله عز وجل قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس إذا كان أهل القتال والجهاد فيما بينهم مختلفون متفرقون وإذا كان بعض الضعاة فيما بينهم مختلفون متفرقون فكيف سينتصر هذا الدين وكيف سيقوم هذا الدين فإن الدين لا يقوم إلا بمن أخاط به من جميع جوانبه ومن أحاط به من جميع أركانه ودعائمه وأسسه وكان أناس يمسكون ثغرا وأناس يمسكون ثغرا وكلهم يتفقون فيما بينهم لا يوجد بينهم أيها الأحبة الأكارم تحذير أو تنفير إن العمل الدعوي أيها الأحبة الأكارم والعمل الإصلاحي يحتاج منا بالفعل إلى عملية قلبية إصلاحية قبل أن نصلح غيرنا أن نصلح أنفسنا إننا وأنا أولكم بحاجة ماسة إلى أن نراجع أعمالنا الدعوية وأن نكون أيها نعرضها عرضا حقيقيا على ما كان عليه الأنبياء والرسل إن الأنبياء والرسل حينما ذكر الله عز وجل سيرتهم وسطر آياتهم في آيات الذكر الحكيم والكتاب المنير الكتاب المبين إن ذلك أيها الحبة ما كان والله عبثا إن ذلك لكي نقتدي ولكي نتأسى ولكي نهتدي بأولئك الأسوة القدوة الهدى الذين كانوا أيها الحبة الأكارم مصدر خير منارة في الأرض يتلقون نور السماء إننا أيها الحربة الأكارم لما نجد ذلك الاختناف الذي يصل أحيانا إلى الكثير من التشظي وربما يصل إلى كثير من التحذير والتنفير حتى يصل الناس أيها الأحبة الأكارم إلى حالة يأسن وحالة قنوط وحالة هم وغم فيقولون إذا كان الذين يرشدون الناس بالخير ويصلحون الناس بالخير يقومون فيما بينهم بنوع من التنابز بالألقاب ونوع من اللمز والهمز الخفي والطعن الخفي إذا كان ذلك كذلك أيها الأحبة فكيف سيستقبل الناس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن الناس أيها الأحبة يحبون الدعاة إلى الله عز وجل الملتحفون المتفقون المتوحدون ونحن أيها الأحبة الأكارم نقول ذلك بمرارة وقد نعلم أن هذا قد يوجع بعض الناس وقد يدمي القلب أحيانا وربما أيها الأحبة نذكر ذلك ولا يرتضيه بعض الناس حينما يذكر لكن الحقيقة أيها الأحبة الأكارم مرة وإن الحقيقة المرة ينبغي أن تذكر ولو كانت مرة فإن ذكر الشيء ولو كان مرا أهون علينا ألف مرة من أن لا نذكره وتبقى تعود هذه الأخطاء وتعود هذه السلبيات في عملية الصف الدعوي الذي يقوم فيه الدعاة إلى الله عز وجل إن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والحبة عليهم أن يتعرف بعضهم مع بعض ويتآلف بعضهم مع بعض كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما يسمع عن داعية وعالم خير يذهب إليه ويحاول أن يتعرف عليه إن هذا التواصل الذي يحصل بين الدعاة بمحبة وألفة ورحمة فيما بينهم هو الذي يذيب كرة الثلج وهو الذي يزيل الجليد حيث يرى بعضهم بعضا يتصافح بعضهم مع بعض يتحدث بعضهم مع بعض يتناصح بعضهم مع بعض يذكر بعضهم صفات الآخر في غيبته ويتحدث عنه ويمدح فيه حتى يكون ذلك أيها الأحبة أدعى لمحبة ذلك الرجل له وأدعى لقبول الناس منه دعوته بإذن الله سبحانه وتعالى وإن حصلت هناك أخطاء وعيوب فإن مجال النصح أيها الأحبة الأكارم هو مجال عظيم حقيقي حيوي في دين الله عز وجل فقد ذكر عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم بمحبة وألفة ونوع من الانفراد كما كان يقول الشافعي تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعتطاعه أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين وأن يجمع قلوبهم على رأي سواء وعلى قولة الحق هذا وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستودعكم الله إلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته